وَإِنَّ الدَّاثِرِينَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُزْءٌ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا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 ورأب الصدعاء على قلوبهم اذ قام فقال ربنا رب السماوات والارض لن ندعو ومن دونه الهه لن ندعو من دونه الهه لقد قلنا اذا جَاءُوا طَاءَؤُ أُولَئِكَ يَعْتَقِدُونَ تَخُذُ مِن دُونِهِ آلِهَة لَوْلا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّن فَمَنْ أظلم من افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف أنشر لكم ربكم من رحمته يَشْرَحْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنَّ رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ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 وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باشط ذراعيه بالوصيد لَطَلَ التَّعَلَهِم لَلَتَ مِنْهُم فِرَارًا وَلَمُ لِئََّ مِنهُم رعبَ وَكَذَلِكَ بَغَسْنَهُم لتَسَ أَن بَينَهُقالَالَ قَائِلُ مِنْهُم كَم لَ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 فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا بَلْ بِرِزْقٍ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 وَكَذَلِكَ أَزَوغنَا غَلَهِم لعلَوْ أَن وَعدَ اللهَّهِ حَحَقُ وَأَنَّ السَّاعََةَ لَا وَيبَ فيِيهَا وَأَنَّ السَّاعََةَ لَا ريبَ فيِيهَا إِذتَنَزَعونَ بَيْنَهُم أَمْرَهُ قَالُوا بَيْنَنَا عَلَيْهِم بُنيانا ۖ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا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 ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل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 واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداك والعشي يريدون وجها ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا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 إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم شراجقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجود مئس الشراف وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنة الناس عدل تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا وَيَبَسُونَ فِيابَ خُْرَ مُ مِسُ دُسِ وَإِسِْتَبَ رَقِم مُدَّكِئِينَ فِيهَا عَ الأأَرَ نَعمَتَّوابُ وَحَسُونَ فنوتَ فَقاء وَضْرِبِ لَهَُّ سَلَ الرَّجُ لَْ جَغَلل لِأَخَذِهِ مَا جَ النَّتَيْليِ مِن أَعْنابِ وَحَفَفْنهُ مَا بَِقِ وَجَعَنَا بَيْنَهُ مَا زَرى كِلتَلجَ نَّتَيْلِ مِنْهُ شَيْءٌ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُمْ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نفرا ودقل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيدها به أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رجت إِلَى لا رَبِّي لَا أَجِدَنَّ خَيْرًا مِّمَّا هَامَ قَلْبًا قَالَ لَهُمْ صَاحِبُهُمْ وَهُوَ يُحَاوِرُهُمْ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثم مِن نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا اذ دخلت جنتك قمت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك ما لو فعسى ربي ان ي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 لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَتَكَلَّمْ لَهُ فِئَةٌ يَوْمَ نَصْرُهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الحق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 فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذعوه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا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 أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا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 وألقوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا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 ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا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 موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا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 فَلَم م جَ وَزَا قَالَ لِ فَتَهُ آتِنَا غدَأَنا لَ قَضلَ مِنْ سَفَرنَ هذا نَوصَبَاب وَ أأَرَأيتَ إِذ أَوينَ إلَ الصغْرَةِ فَإِنّينَ سيتُ الحوتَ وَمَاأَ سَانِيه إَِّ الشَّطامُ أنن أأَذكُ رَرحح وَكَ خَذَاسَ بِيلَلَو فيِي قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَرْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمْ قَصَصًا فَوَجَدَتْ قَرْيَةً مِن عِبَادِنَا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 فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقب إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرًا فَإِنْ طَلَقَ حَتَّى إِذَا لَقِيَ غُلاَمًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نكرا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَنْ تَصَاحِبَنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنَ الْلَّدُنِّ عُذْرًا فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضِيفُوهُمَا فَأَبَوْا أَنْ يُضِيفُوهُمَا فوجدا فيها جدارا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 وَأَمَّا الْجِدَاوُ فَكَانَ لَهُ لَامَيْنِ يَكِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُمَا كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَكَانَ أَبْهُ مَا صَال ح فَأَرَادَ رَبّكَأَ بِ الغَ أَشدَهُ ماَا وَيَستَقْرجك زَهُمَا ررحمَةَ مِرّرَبَ بِكك وَمَا فَغَللتُهُ عَ مْرِي ذلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطَعْ عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِ مَكن الن لَهُ في الأأَرأرِ وَآتَنهُ مِن كلُ شيءَي سَبَبَ فأَتْبَ سَبَبَ حَتَّى إِذَا بَنَى قَوْمًا مَّغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَامِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وإما تَخِذَ فِيهِمْ فُتسْنَاء قالَا أَنن ما مَوْم وَلَمَا فَسَوبًا وَعََذ غعَيبُهُثَُّ يُرَدرَتُ إلَ رَبر بهِهِ فَيُغَذ عَذَابًا مَن وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنًا وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا لُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا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 فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجَعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتوني زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا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 ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا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 إِ أَتَّدَنَ جَهنَّ مَ لِكافِرينَ نُزُلَ والهَل نَبَُ بِأُوكُم بالِالأَفسَرينَ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 نَمُوا بِمَا كَفُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَأُسْلِي هُزُوًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نزلا.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 قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ بل يعمل غملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا